النهر أنا أنحب والحسرة مائي, مائي نهر أنا لكن در العنائي النهر أنا أنحب والحسرة مائي يا ليت جراحي دفنت بي معنائي نفتر أبا الأكثر يا مدامع من الحسر وقول حزني وضرامي على حالي يطول كلي بفعالي من الزهر خجول ضامي ولدها وانا ببعدي كنسيت عفت وكتاب الله نسيت قلب على الاهر السماء ما بلت لايون عقباينك كلمات ليش اجري بعد ليش انا وبقلبي حسرات يطلبني حبيبي واطعفاد جمرات ما اعتني لاخياما ورويغا قطره نهر انا لكن نهر الع تجري <تصفيق> خجلا من عطش سبط دمائي انا انحبها الحسرة مائي يا ليت ورضيعة على يدينا وديع يبتو حلينا يمين الله فجيع واسكيت وخلي أعز واغلى رضيع شفتني حملة ينادي حرام طفلي شفعلت ترون الظرع بعدها شربنا حرسها ما شلت على جفون حساف وحال مرير والنبلة فردنا حرذ بيحو دم غزير ما صلت ولا جل نغر من قلب ضمير يا رب على حساسي متقر صغير لا عشت ولا عاش زلالي ورائي تجري خجلاً من عطش سبطي دمائي أنحب أنا أنحب والحسرة مائي يا ليت جراحي دفنتني نعناهي لم أروي أبا الأكبر يا عزيزي بجواد دمعين همار واقف علي على وجه دمار يخفي لهيب ويدوس على ضماء انا بعذابي عطش غرب نهار وانت جوادي وشوفك على نار ضامي من النظر شارع ذو اذن قلب غرز بي يا لامين ما يرتوي قبل احصانه وصاراً عطشين قطاني جواداً لها تفوين ارتوي وين لا والله أبد ما قدر طفي الظم يحسين هذا الفرس استنهض بالعشق حيائي تجري خجلاً من عطش سبطي